فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشؤمه ما اصحاب المشؤمه والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلث من الاولين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 tidak mendengar dalamnya lugu, dan tidak menampakkan apa pun kecuali dikatakan salam-salam. Dan orang-orang kiri adalah orang-orang kiri dalam sisi مسكوب وفاهة كثيرة لا مقطوع ولا ممنوع وفرش مرفوع إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكرا عربا أترابا لأصحاب اليمين Thulatum min al awalin, wathulatum min al akhirin, wa ashab al shimal ma ashab al shimal, fi samumu wa hamim, wa zillim كانوا قبل ذلك متربين وكانوا يصرون على الحن العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين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 افَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنْتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ